الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عما يستخرج من الفوائد والهدايات من قوله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد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 يعتدون فقوله تبارك وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قلنا بأن المقصود بذلك أي أدخلوا بلدا من البلاد أو قرية من القرى تجدون فيها بغيتكم وطلبتكم من هذا الفوم والعدس والبصل والقثة وليس المراد به البلاد المعروفة وإن كانت البلاد المعروفة بلاد مصر ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وذلك في قول فرعون أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكذلك في قوله تبارك وتعالى عن قول يوسف صلى الله عليه وسلم لأبيه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فعلى كل حال هنا قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإن لكم ما سألتم ثم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله مطالب الدنيا قد تعطى لي من يحبه الله ومن لا يحبه قد تعطى لمن يكون ربه تبارك وتعالى غاضبا عليه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 وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر فيها تفاضل الناس ويذكر فيها العطاء ويذكر فيها الطالبين فهذا كله يصير لهؤلاء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 ما كانوا يعملون هذه كلها تدل على هذا المعنى فالعطاء الدنيوي لا يعني رضا الله تبارك وتعالى فهنا يقول لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم لكن وضربت عليهم الذلة والمسكنة كل هذا مع غضبه تبارك وتعالى ثم لاحظ هذا التعبير بالضرب ضربت عليهم الذلة والمسكنة فهو وصف لا يفارقهم ولا ينفك عنهم بحال من الأحوال وهذا كما ذكرنا من قبل يكون في ما يوجد في قلوبهم من الفقر وكذلك ما يلوح ويظهر عليهم من أثر الذل والمسكنة سواء كان الواحد منهم فقيرا أم كان غنيا ويؤخذ من ذلك ايضا أن هؤلاء لما كانوا بهذه المثابه الذل الذي ضرب عليهم بحيث صار ذلك وصفا لهم يلازمهم ملازمة تامة أن هؤلاء ليسوا مؤهلين لقتال أهل الإيمان إذا قاتلوهم بإيمانهم وعقيدتهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى فإن هؤلاء الأذلاء الذين ضربت عليهم المسكنة ليسوا بأهل للحرب لي وليسوا بأهل للنصر وإنما هم أهل للخزي والهزيمة ولذلك لما ذكر الله المنافقين واليهود قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هذا كما ذكرنا في بعض المناسبات أن السياق في المنافقين والقول الآخر أن ذلك في المنافقين مع اليهود حيث تحالفوا ووعدهم عبد الله بن أبي بالنصر بأن ينصرهم وأن يدعو حلفاءه أربعة ألاف ليقفوا معهم ذلك الحصار الذي حاصرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أعني بني النظير فهذا على هذا القول يصدق على اليهود كما يصدق على المنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لماذا؟ لأنهم ضعفاء جبناء فالمنافقون ما أوقعهم في النفاق إلا الضعف ومبنى حال المنافقين على الكذب في أحوالهم كلها وأوصافهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف نعرف الكذابين؟ قال بمواعيدهم فهذا كذب في الميعاد وإذا تمين خان وهذا لون من الكذب في الأمانة فحال المنافق تلتئم على وصف واحد وهو الكذب فإن مخالفة الظاهر للباطن إيه؟ أصل الكذب واساسه، فمثل هذا الذي يكون بهذه الحال والكذب كما هو معلوم لا يكون إلا من جبان ضعيف يضعف عن الثبات وقول الحق والصدق ولزوم ذلك فيلجأ إلى التلون والكذب وإخفاء ما في نفسه أو إخفاء الحقيقة ولذلك البيئات التي يكثر فيها المهانه والضعف والذل والتربية على المهانه والذل يكثر فيها التلون هذا في البيئات والمجتمعات وتجد ذلك أيضا في الأفراد الذي يربي أولاده تربية على العصف والقهر والشدة والغلظة وابتغاء الريبة بهم دائما الغالب أن هؤلاء الأولاد يصيرون في حال من التلون والكذب ومخالفة الظاهر للباطن وألوان النفاق لضعفهم وجبنهم كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وباءوا بغضب من الله رجعوا بغضب من الله المباءة هي المكان الذي يرجع إليه الإنسان إذا تقلب في حاجاته و كذلك الموضع الذي يتخذه الانسان للاقامه انح ذلك فليتذوق مقعده من النار باءوا بغضب من الله والذين تذوقوا الدار والايمان يعني سكنوا واستوطنوا المدينه النبويه واستقر الايمان في قلوبهم اعتقدوا الايمان في هذا ايضا اثبات صفه الغضب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق بغير الحق هذه يسمونها صفة كاشفة تأتي في كل مقام بحسبه فهنا في مثل هذا المقام هذا لبيان شناعة هذا الفعل بمعنى أن هذه الصفة غير مقيده. يعني لو أنه قيل بأن فلانا قد قتل فلانا قد يتساءل الناس هل قتله بحق أو بغير حق لكن حينما يقتل نبي هذا لا يمكن أن يكون بحق إذن حينما يقال عن أحد من الناس بأنه قتل بحق فهذه صفة مقيدة أو بغير حق فهذه صفة مقيدة لأنه قد يقتل بحق وقد يقتل بغيره حق لكن الأنبياء لا يمكن أن يكون قتلهم بحق فصارت هذه الصفة صفة كاشفة تبين عن حقيقة ثابتة ولا تقيد الموصوف ويقتلون النبيين بغير الحق كما يقول الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هل يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له فيه برهان لا يمكن فهذه يقال لها صفة كاشفة تكشف الحقيقة ويشبه هذا قوله تبارك وتعالى يكتبون الكتابة بأيديهم هو يكتب بيديه فهذه صفة كاشفة لتثبيت الجرم وأن كتبته بيدك يقولون بأفواههم يقول بفيه لإثبات هذا الجرم عليهم لكن أحيانا يكون لأفواههم لبيان ملحظ آخر وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم هنا يمكن أن يكون تسجيل هذا الجرم عليهم ويمكن أن يكون أيضا لملحظ آخر وهو أن هذا القول لا يجاوز الأفواه هذا الإفك الذي قالوه عن أم المؤمنين رضي الله عنها ليس له حقيقة أو نصيب من الحقيقة في الخارج إنما هو شيء لا يجاوز الأفواه وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ولا طائر يطير بجناحه الطائر يطير لا يطير برجله فمثل هذا يكون من قبيل الصفه الكاشفه لتحقيق الموصوف او لتحقيق الامر او لتحقيق الخبر او المخبر عنه او نحو ذلك ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لاحظ الآن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم بأنهم ضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله هذا السبب الأول الثاني ويقتلون النبيين بغير الحق ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهذا يسمونه اللف والنشر اللف يدمج قضيتين أو أكثر يطوي الكلام طيا ثم بعد ذلك يذكر أحكاما تليق بكل واحد من المذكورات فإن كانت الأحكام المذكورة أو القضايا المذكورة المتعلقة به مرتبه بحسب ترتيب الأول فهذا هو اللف والنشر المرتب وإن كان ذلك ليس بترتيب الأول فهذا الذي يسمونه باللف والنشر المشوش فلاحظوا هنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قبل قال يكفرون بآيات الله فهذا الأول ويقتلون النبيين بغير الحق لاحظ الآن يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فالعصيان يناسب المذكور اولا ذلك بما عصوا يناسب الكفر كانوا يعتدون يناسب قتل النبيين بغير الحق هذا لف نشر ذكر قضيتي أجمل قضيتي ثم ذكر أحكاما تتصل بهما جاءت هذه الأحكام مرتبة بحسب ترتيب الأول ليس كذلك؟ وهذا يسمى لف ونشر مرتب منهم شقي وسعيد ذكر الشقي أولا ثم السعيد ثم قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها مدامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فهذا لف نشر مرتب لاحظوا هنا أنه لما قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لم يعطف الاعتداء على العصيان يعني ما قال ذلك بما عصوا واعتدوا وإنما قال وكانوا يعتدون هذا في مراعاة للفواصل أو آخر الآيات وايضا فيه أمر آخر ليدل على أن الاعتداء صار كالشيء الصادر منهم دائما فعبر عنه بالمضارع وجيء بالكون الماضي معه كانوا يعتدون فالعدوان يتجدد مستمر لا يتوقف في ذلك الوقت وبعده يعني حتى بعد ما ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله هم مستمرون على ما كانوا عليه فمن طبعهم العدوان والعصيان كذلك لاحظوا هنا في قوله تبارك وتعالى قويه تتعلق بالتعبير وملاحظه العبارات في العقيدة ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها تنبت الأرض أضاف الإنبات إلى ماذا؟ إلى الأرض ومن الذي ينبت على الحقيقة؟ هو الله فأضاف ذلك إلى موضعه وهذا لا إشكال فيه وبعض الناس يتحرج من هذا تقول مثلا أنبت المطر الزرع لا إشكال أن تضيفه إلى المطر باعتبار الإضافة إلى السبب والله تبارك وتعالى هو الذي أنبت النبات على الحقيقة فيصح أن يضاف الشيء إلى سببه أو إلى موضعه وهذا دل عليه القرآن لكن أي يضاف إلى شيء لا صلة له به مضرنا بنوع كذا فهذا من الألفاظ الشركية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي الكوكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بي فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بكافر بالكوكب فمثل هذا على كل حال كذلك ما قد يقال أحيانا بأن مطرنا مثلا برياح شرقية مثلا شمالية أو برياح غربية جنوبية مثل هذا لا يضاف إلى الرياح ثم أيضا مثل هذه الأمور التي رتب الله عز وجل عليها ضرب الذل والمسكنة ونزول الغضب على هؤلاء كذلك أيضا من شابههم بمثل هذه الأفعال فإنه يناله من هذه العقوبات والأوصاف بقدر ما فيه من مشابهتهم وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في جملة من كتبه من ذلك اقتضاء الصراط المستقيم في أوله ثم بعد ذلك في ثناياه ذكر صورا كثيرة في البداية ذكر نحو ثمانية عشر لونا مما شابهت به هذه الأمة أهل الكتاب الحسد والبغضاء والتفرق وهو حري بالمراجعة كلام جيد مفيد فلاحظوا آثار هذه العقوبات قربت عليهم الذله والمسكرة الذي يعص الله تبارك وتعالى لا يكون عزيزا فالذل لا شك أنه واقع به بقدر معصيته فطاعة الله تبارك وتعالى هي العز والرفعة الحقيقية وأما المعصية فهي تدسي وقد خاب من دساها تس دس والتدسية يعني أفسدها وأتبعها هواها فيكون ذلك خفضا للنفس فقد تجد الرجل عنده المال الكثير أو عنده لربما الرتبة الاجتماعية أو عنده منصب او وظيفة مرموقة ولكنه غير مطيع لله عز وجل ترى يلوح على وجهه فالله تبارك وتعالى لا يجعل العز لأهل معصيته من كان يريد العزة ما قال لي فإنها لقريش أو للأوس أو للخزرج من كان يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فهذه العزة من يطلبها فهي لأهل الإيمان لحظ الوصف وللمؤمنين الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فبقدر ما عنده من الإيمان يكون عنده من العز وكما قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فأيضا لاحظ هؤلاء اليهود في عتوهم وتمردهم وقلة صدرهم حيث طلبوا هذه الأطعمة التي هي أدنى بدلا من تلك المطعومات التي هي أعلى بدلا من المن والسلوى يريدون البصل والفوم وما أشبه ذلك فهؤلاء أمعنوا التمرد على الله عز وجل واحتقار أوامره وشرائعه فكان الجزاء من جنس العمل فصاروا بهذه المثابة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وهذا كثير في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه ترك الأهل والوطن والعشيرة لله وفي الله عوضه الله من الذريه الصالحه ما تقر بهم عينه وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبر أنهم يكونون بأمثال الذر كأمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة ترفعوا وتعالوا وتعاظموا فصاروا بهذه المثابة أيضا لاحظوا أن هؤلاء ما هم فيه هؤلاء اليهود ولو كان بأيديهم المال الكثير إلا أنهم أذل ضربت عليهم المسكنة فهم صاروا في فقر مستمر يطلبون الكثرة والزيادة بصورة دائمة فلا يشبعون همتهم شيء إنما هم دائما في حاجة وطلب لا يتوقف للمال الدنيا وحطامها وهم أحرص ما يكونون عليها فهؤلاء هذا الذي يقع في أيديهم سئموه وصار كالعدم ويبحثون دائما عما وراءه فصار هذا الحرص سجية لهم وعادة وبقي ذلك في أعقابهم كما يقول طاهر ابن عاشور رحمه الله كذلك أيضا تامل قوله تبارك وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه المعاصي أين وصلت بهؤلاء الناس؟ وصلت بهم الى محاده ربهم تبارك وتعالى وقتل الانبياء عليهم الصلاه والسلام فالمعصيه تجر اختها ففي البدايه غفله ينشا عنها صغيره ثم تاتي بعد ذلك الكبيره ثم بعد ذلك تاتي الاهواء والضلالات والبدع والكفر يجر بعضها بعضا فهؤلاء كيف كانت البدايات ثم كيف كانت النهايات قتل الأنبياء الكفر بآيات الله وهم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام والأنبياء يسوسونهم فإدمان المعاصي أيها الأحبة يفضي إلى تشرب ذلك في النفوس حتى يصير ذلك إلى حال. يكفر صاحبها بربه تبارك وتعالى ويقتل رسله ويجترئ على أمور عظيمة ولذلك الإنسان لا يتساهل قد يتساهل بنظرة قد يتساهل بكلمة قد يتساهل بمعصية ثم بعد ذلك لا يملك قلبه لأن القلب يألف ذلك فتذهب عنه تلك الشفافية والوحشة التي تحصل للقلوب الحية ثم بعد ذلك يقع في الكبائر وهو يضحك يترك الصلاة وهو يضحك ولربما كان من أهل الاستقامة ولربما كان ممن يحفظ كتاب الله عز وجل ما جرح بميت إيلامه وقبل ذلك كان لو تأخر عن الصلاة فزع وتأثر حتى مات القلب وما عاد ذلك يؤثر فيه وترك الصلاة بالكليه. ثم أيضا قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فساد الذوق ينبع عن فساد في العقل والفطرة يعني إذا تحولت الفطرة فسدت العقول وضاعفت البصائر فصار الإنسان يختار ما يضره يختار الأمور القبيحة ويترك ما يكون فيه صلاحه ونفعه سواء كان ذلك في المطعوم أو الملبوس أو كان ذلك في النكاح اختيار الزوجة أو كان ذلك في أموره وشؤونه الأخرى من الرفقاء وغير ذلك والله المستعان تنتكس الفطر حتى يصير ذلك إلى حال يعجب العقلاء منها كيف يختار الإنسان لنفسه مثل هذا؟ والله المستعان توقف عند هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه